"Qul aman bil Allah ve ma uzil علينا ve ma uzil ala Ibrahim ve Ismail ve Ishaq لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما ك فروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهن البينات لَلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رسول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 الذين كفروا وماتوا وهم كثار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصدين صدق الله العظيم